بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 اسْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تعملون.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 متكئين على سرور مصفوفتي وزوجناه بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم وما أَلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شيء. كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لقم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الْوَحِينَ فَلَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ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 أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون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 وكِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا قَيًّا يَقُولُونَ سَحَابٌ نَرْكُمُ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاسْبِ ٱللَّهُ رَبِّكَ فَٱنْكَبِرْ فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقْضَى ٱلصَّلَوٰةُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ